واستن بسنتهم واستقام على شرعهم إ ل ى يوم الجمع والدين عباد الله من اعظم ما تقاس به المجتمعات في رقيها ومن اعظم ما تشاد به الحضارات وتبنى به الامم وتقوى به الشعوب اعتناؤها بامر الناشئه واهتمامها ب ا ل أ ج ي ا ل ت أ ص ي ل ا وتخطيطا وتنفيذا وتنزيلا وحاجتنا ل ت ر ب ي ة ا ل أ ب ن ا ء على ا ل إ س ل ا م ح ا ج ة م ا س ة و ض ر و ر ة م ل ح ة والسبب لذلك ما نراه, ما نراه من تخطف واردات ا ل ح ض ا ر ة واجتياحها لكثير من مفاهيم أ ج ي ا ل ن ا حتى صار بعضهم مسخا لا يمت إ ل ى أ م ة ا ل إ س ل ا م ب ص ل ة وهذه ا ل م س ؤ و ل ي ة في المقام ا ل أ و ل هي م س ؤ و ل ي ة المربين من ا ل آ ب ا ء و ا ل أ م ه ا ت و ا ل أ س ا ت ذ ة والمعلمين في المدارس والجامعات و ك ا ف ة مؤسسات ا ل ت ر ب ي ة والتعليم مرورا بالمساجد والعلماء و أ ص ح ا ب ا ل ش أ ن والمختصين في باب ا ل ت ر ب ي ة أ ن يعتنوا ب ا ل أ ج ي ا ل و أ ن يهتموا بالشباب فهم الرصيد ا ل أ ع ظ م والثروه ا ل أ ك ب ر والكنز العظيم الذي ينبغي أ ن نحافظ عليه من الذي يدافع عن البلاد إ ذ ا اجتاحها عدو شبابنا من الذي يحمي الديار من الذي يصون الحرمات من الذي يدافع عن المقدسات إ ن لم تكن هذه ا ل ن ا ش ئ ة التي ت ن ش أ وتترعرع وتتربى على القيم و ا ل أ خ ل ا ق منذ ا ل و ه ل ة ا ل أ و ل ى عباد الله ما تغني ا ل أ ج س ا د و ا ل أ ب د ا ن بلا قيم ولا إ ي م ا ن وماذا تعني الصور و ا ل أ ش ب ا ح بلا عقول ولا أ ر و ا ح وماذا تعني القوالب إ ذ ا فسدت القلوب وماذا تعني المباني إ ذ ا انهارت المعاني ينبغي أ ن نعتني بشبابنا و أ نهتم ب أ ج ي ا ل ن ا و أ ننشئ ن أ ب ن ا ء ن ا على ا ل إ س ل ا م وهذه م س ؤ و ل ي ة أ خ ل ا ق ي ة ش ر ع ي ة ع ظ ي م ة يقول فيها الباري جل وعلا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ق و أ ن ف س ك م و أ ه ل ي ك م نارا وقودها الناس و ا ل ح ج ا ر ة ويقول جل وعلا سبحانه وتعالى و أ م ر أ ه ل ك ب ا ل ص ل ا ة و ا س ت ب ر عليها لا ن س أ ل ك رزقا نحن نرزقك و ا ل ع ا ق ب ة للتقوى ويقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالاب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته ومن ذلك أ ي ض ا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين كل مولود يولد على ا ل ف ط ر ة ف أ ب و ا ه يهودانه أ و ينصرانه أ و يمجسانه أ و كما قال صلى الله عليه وسلم إ ن أ م ر ا ل ن ا ش ئ ة و إ ن أ م ر ا ل أ ج ي ا ل م س ؤ و ل ي ة و أ م ا ن ة في أ ع ن ا ق ن ا جميعا هذه ن ع م ة أ ع ط ا ك الله إ ي ا ه ا وهبك إ ي اياها ه ا ه ب لمن ي ش ء إناثا و ي ب لمن ي ش ء ذ ك وهبك ر ة أو و ي ز ج هذه الذريه والنعمه فعليك ان ترعاها و أ ن تحفظها و أ ن تصونها و أ ن تكلعها و أ ن تتعهدها و أ ن تنشا أ م ا م عينك ولكن أ ن تنشئها على القيم وعلى ا ل أ خ ل ا ق وعلى المبادئ ا ل ف ا ض ل ة وعلى المثل وعلى, وعلى القيم ولكن ثمه اشكالات ت ر ب و ي ة تعاني منها المجتمعات وتعاني منها ا ل أ م ة على مستوى ا ل آ ب ا ء وعلى مستوى ا ل أ ب ن ا ء في ف ص ا م بينهم تحدثنا في خ ط ب ة عن بر الوالدين وتحدثنا عن عقوق ا ل آ ب ا ء وفي هذه ا ل ج م ع ة وبكل ص ر ا ح ة سنتحدث عن ظلم ا ل آ ب ا ء كما أ ن ل ل أ ب ن ا ء عقوق ف إ ن ل ل أ ب ن ا ء ظلما كما أن الآباء أن ا ل أ ب ن ا ء يعوقون ف إ ن من ا ل آ ب ا ء من يظلم و أ ك ب ر الظلم أ ن لا تربيه على اسلام و أ ن ل ا تدله على خير و أ ن ل ا تكون له في الخير قدوه هذا من أ ع ظ م الظلم و ل ل أ س ف الشديد لو أ ر د ن ا أ ن نتحدث عن بعض إ ش ك ا ل ا ت ا ل ت ر ب ي تربية الابناء وفق ا ل إ س ل ا م سنجد الخلل في أ م و ر أ و ل هذه ا ل أ م و ر انتشار عقوق ا ل أ ب ن ا ء دليل على سوء ا ل ت ر ب ي ة شاء الناس أ م أ ب و ا انتشار عقوق ا ل أ ب ن ا ء دليل على سوء ا ل ت ر ب ي ة لو أ ن ك قلت لي ولدي لا يحترمني أ ق و ل لك ماذا علمته وكيف تتعامل معه نعم سلوكه مشين نعم هذا السلوك مرفوض اسلاميا ولكنك م ل ه م ملهم على قدر معين ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابن حبان في صحيحه رحم الله والدا أ ع ا ن ولده على بره الوالد العاقل لا يشتكي من العقوق ل أ ن ه يحتوي طيش الشباب فلو ر أ ى الولد يتزهج ويشيح بيده صبر وتكلم معه في الوقت المناسب وحاول أ ن يتقرب إ ل ي ه ب أ ل و ا ن القربات لو أ ح س أ ن ه لو أ م ر ولده بهذا ا ل أ م ر ف إ ن الولد لا يطيقه ولن يطيعه فعليه أ ن يترك هذا ا ل أ م ر رحم الله والدا اعان ى ولده على بره الوالد العاقل لا يكلف ا ل أ ب ن ا ء شططا مستغلا س ل ط ة وسيف ما عاف منك ل أ ن ه يعلم كيف أ ن ه ا تهز الولد وكذلك ا ل أ م ا ل ع ا ق ل ة لا تستعمل هذا السيف المسلط ما عاف منك وهذا يقلب كيان ا ل أ ب ن ا ء ويجعلهم في ضيق دائم كيف يعيش ويمارس حياته وقد سمع ب أ ذ ن ه والده يقول له ما عاف منك لماذا تسرعون إ ل ى السوء ولماذا تبادرون إ ل ى استعمال هذه الحقوق م ن ن و ع من التعسف ونوع من التسلط نعم هذا مرفوض رحم الله والدا أ ع ا ن ولده على بره تسعد يبرك ومن هذا أ ن تسمعه أ ن تسمعه وهذا مفقود أ ن تسمعه كلمات الثناء والشكر جاب لك م و ي ا م ا ت ق و ل مجبور ق ل ل ي الله يبارك فيك يا ولدي ربنا يديك الف مرادك في ك و ز م و ي ا هذا له فعله و أ ث ر ه أ ب و ه خدمته يقول لك ي عافي منك يا ولدي ما قصرته ربنا يزيدك أ ق ل ليش يقول له جزاك الله خيرا في اباء لا يشكره والله ما يشكره تعمل له أ ي ح ا ج ة يشوف ك م ق ص ر ويقول ن تعمل ت ح ا ج ة يقول ك ن تعمل ت ح ا ج ر على ك ت ب س و ي ل أ ب و ي كده او كده او كده ياكت ز م ا ن كوزمان ابوك ما زي زمان ده الآن. دي ناس أبوي؟ زمن ا الشعب د ه حسلان د جناس كم بيوتر وناس ا ت ا ر ي تقولي ل ا ب و ي زمن ا ا ب و ي يقولون لا ا ك ت مع ا ب و ي مبغني ا في العجائب اطلع ك ت ب ت غني في ا ل ع ج ر ئ ب ل ك ن ه ب غني م ع ك ت ص و ي ه يقولك يقولك ل زمن ا ولك ق و ل حاجه شوف الناس من إ ش ك ا ل ا ت ه م ا ل م ع ا ص ر ة أ ن ه م يبكون على الماضي حس ا ل ن ا س ا ل آ ن مش قاعدين كويسين يقول لك أ ي ا م الدنيا ب خ ي ر ة أ ي ا م الدنيا بخيره متين لما كنا ب ن ج ي ب ل ل ر غ ي ف بالصف والله أ ن ا بتذكر أ ب و ي ل ك ا م ي ر ا السني أ م ش أ اجيب الرغيف العشه الق ص الق ل الفرن يقول لك بيعجنوا فيه والله العظيم ال.... ا ل ك يقول بتاع البشير العيش فك ع ي في أوےchtو ا لك ايام ل ف ذوي عيشا ي ي ر ج وعيش ل ب ن الدنيا ن ي وعيش توركي وعيش ي إ ط ا ي و بخير في ناس تقول لك ايام الدنيا بخير قصد البارات الخير د ن ي ا ب ة وهكذا البنزين بالصف و أ ي ح ا ج ة بالصف لكن ح س أ ي ح ا ج ة م ت و ف ر ة لكن ضمير مافي و أ ن ا عارف هم قاصدين شنو يقول لك أ ي ا م الدنيا بين خيره لما كان البني آ د م بين ادم عنده ق ي م ة لما كان في ن ز ا ه ة وفعلا أ ن ا أ ع ت ر ف ديك أ ي ا م الدنيا بين خيره ليس في الخيرات ا ل م ا د ي ة ولكن في قيم ومعاني ا ل د ع ا ر ة عندها محلات م ح د د ة مافي أ ي محل م ش ا ع ة ا ل آ ن العربات ا ل م ظ ل ل ة والشقق ا ل م ف ر و ش ة وكحدث ولا حرج فعلا زمان أ ي ا م الدنيا بخير لما ت أ خ ذ ه ا م ن ط ق أ ي ا م الدنيا بخير هل السودان د ه ما واسع مليون قالوا ك د ه أ ن ا غايت ما ماترته لكن مين ماسمعت قالوا السودان مليون ميل مربع م ت ر ما م ت ر ت ه لكن البلد و ا س ع ة مليون ميل مربع البلد دي مش واسع ة ناس فيه تشات معارضين و ن ا س في فرنسا معارضين و ن ا س في لندن معارضين و ن ا س بر السودان معارضين و ن ا س في أ س م ر ء معارضين يا ناس مليون بين مربع بشيلكم كلكم ب ا ل ر ا ح ة لكن البلد واسعه والنفوس ض ي ق ة عشان كدا مش شايلوا مسلمين ياخي ا ل ص ا ر المعانا في البلد خ ل و ه المسلمين متعايشين ح س المسلمين في السودان متعايشين اي ذ و ل في جهه وناس ي ح م ل و ا السلاح وناس يقوضوا النظام من الداخل واشكالات ومشاكل ل ع م ر ي ك ا ما ضاقت بلاد ب أ ه ل ه ا ولكن أ خ ل ا ق الرجال تضيقوا البلد ما ض ي ق ة بشيروا والله كان جلس حركات ا ل م س ل ح ة كلهم و ا ل ح ك و م ة و ا ل م ع ا ر ض ة وجابوا لنا ناس ت ا ن ي من بر السودان ق ع د و ا معانا البلد بشيرنا اذا قالوا بسم الله لكن فعلا البلد ضيق ضيق ب أ ه ل ه ا وضيق بنفوسهم فالوالد ينبغي أ ن يراعي الفوارق ا ل ز م ن ي ة والعصر الذي هو فيه لما يتعامل مع ابنائه قديما علمونا يقول لك كان كبر ابنك خ ا و ي ا تعامل معه ليس من منطلقات ا ل أ و ا م ر ومنطلقات النواهي يا يعمل يا م يا يا انا يا أ عندي ف ك ر ل ا اخيو خاوي يعني اعتبرو زي اخوك خلاص بقى ي طولك بقى ي يلبسك يلبس جلابتك ي وينطرونه و ا قميصك هادا ذ ر تعمل شنو دا لو عملت اي ح ا ج ة ب ت ف ق د ه واياك ما في اب عادل ب ت ر د ولده برا البيت شوف اي زول يقول لي انا طردت ولدي دا زول ما فهم ا ت ط ر د و عشان ا ل ج ر ي م ة تزداد الان ا خ ل ا ق ه سيئه طردتو معناه مخدرات معناها انحراف كامل معناها جريمه ة م ع ن ا ضياع خليك ق د ه م عينك اخير يكون فاسد ق د ه م عينك مما يكون فاسد بعيد منك ل أ ن ه كان ب ي ج ي فاسد بعيد منك ما ه ي ك و ن في خطوط حمراء أ م ا معاك مهما فسد ا ل س ج ا ر ة بدسه التمباك بيدسه بيعمل بدس لكن لما تطرده تطرده كيف كيف س ت ن ص ل من هذه ا ل م س ؤ و ل ي ة وهل ت ر ض ك له من البيت حل فبالتالي ينبغي أ ن تحتويه أ ن ت كبير هو صغير تجربتك غير تجربته أ ن ت عمرك خمسين سنه ة وعمره س ب ع ة عشر س ت ع ة عشر س ن ة ولدك ولدت من ظهرك يقول لك يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ا و ل لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول ل ا يقول ل ن يقول لك ان ي ق ل ل ان يقول ل ا يقول ك ان يقول ى ا ع ت ر ا ض يقول ل ان يقول لك ا ق و ل لك ان يقول ان ي ق و ك ان يقول لك ان يقول لك يقول لك ان ي ق و ك ان ي و ل لك ق و ل لك ان ي ب و ل لك ا ي ق و ان يقول ل ر ان يقول لك يقول لك ان يقول لك ان يقول يقول لك ان يقول لك ان ي و ل ل ا ي ق ل لك ا يقول ل ا يقول لك ان ي ق و ا ت و ل لك ان و ل لك ان ي و ل ن ي ان ي ك ان ي ق ل ك ان ل ان ل لك ا ي ق ل لك ان يقول ل ا ل ه الجوانب ا ل ر و ح ي ة و ا ل ش ر ع ي ة في ا ل ت ر ب ي ة منذ ا ل ب د ا ي ة ولذلك ا ل آ ب ا ء ي خ ت ز ل و ن ا ل ت ر ب ي ة في مطعم ومشرب وملبس دي التربيه تجب لها الهدوم هدوم العيد هدوم ا ل م د ر س ة ت أ ك ل و ا تشرب و ا عياء تعالج و ا تود ي الدكتور تدفع ل ل ر س و م بتاع مجلس ا ل آ ب ا ء بس دواجب نعم والوالد العاقل لا يضن على أ و ل ا د ه بالمال ينفق عليهم ب س ع ة صدر ولكن ليس هذا وحده ليس بالخبز وحده يحيا ا ل إ ن س ا ن ممكن تعمل و ا ح ا ج ة وين ا ل أ خ ل ا ق علموهم الدين واهدهم و إ ل ى الكتاب واربطوهم ب ا ل س ن ة وكونوا لهم في الخير ق د و ة عودوهم على ف ع ل الخير للغير عودوهم على عودوهم ع ف ة اللسان و س ل ا م ة اللفظ بعدا عن ا ل ب ذ ا ء ة والسباب والشتم علموهم ا ل ش ج ا ع ة وعلموهم الكرم وادفعوهم نحو المعالي هذه هي م س ؤ و ل ي ة ا ل آ ب ا ء يعجبني أ ب ر أ ي ت ه في مسجد قام واحد بعد ا ل ص ل ا ة ي ش ح د عادي جدا الناس في السودان ي ش ح د و ا عادي حتى صرنا لا نميز بين الصادق والكاذب ما بتعرف الصادق منه والكاذب منه في ذول يتعود ا ل ش ح د ة ده كان ا ل د و ء افسده لانه اذا اديته حيستمري ان يجد مال سهل بغير تعب بعد ده حيمشي جامع تاني يا يحكي نفس ا ل ق ص ة يا يجيب له ق ص ة ت ا ن ي ة ويحوم الجوامع جامع جامع وشايله ل ف ت ر و ش ت ة في صادقين ناس ما صاد وفي ناس صادقين الميم كنت في مسجد واحد جان شحد يعني قدم نفسه بعد ا ل ص ل ا ة ودي شيء طبعا صعب كونه زول يجيف يقول للناس أ ن انا محتاج دي دي ي ع ي في مسألة غ ي التعريفة في ة الصعوبة غاية ولو الصعوبة ده نفسك خد محتاج ل ه ب ج د بعد ر تجيف ل ل الأيام تقول للناس ولمولي ص ا أنا عيان ة في يوم وعندي وعندي وعندي من ت ب الشاهد و ي ن في أ ب و قاعد في الصفوف ا ل ومعاه ر ا ء و شافع ولده اداه قروش قال لي أ م ش ي أ د ي دك الولد مشى و أ د ى السائل سواء كان صادق أ و كاذب في ا ل ن ه ا ي ة هو نيه أ ن يعطي لله ورب يتقبل منه إ ن شاء الله أ ع ج ب ن ي هذا السلوك أ د ى ولده عشان يمشي ي د ي يعلم ولده ا ل إ ن ف ا ق ويعلم ولده الكرم ويعلم ولده العطف على ا ل آ خ ر ي ن منذ الصغر إ ن ه سلوك حميد ومسلك طيب في ا ل ت ر ب ي ة فبالتالي إ ه م ا ل الجوانب ا ل ر و ح ي ة و ا ل إ ي م ا ن ي ة في ا ل ت ر ب ي ة بعدم تنشئتهم منذ ا ل ب د ا ي ة على الحلال والحرام وغيره ثالثا من إ ش ك ا ل ا ت ا ل آ ب ا ء معلش ه ك ل م ك م ب ص ر ا ح ة من اشكالات الاباء ما الجمعة ا ل قبل ة ت ك ل م ن الفاتحه عن ا ق ب ل ل ة ا هنا تكلمنا عن المسلم مع والديه هذه ا ل خ ط ب ة عن المسلم مع اولاده كيف تكون مع اولادك مسلم التدخل في كل ص غ ي ر ة و ك ب ي ر ة في شؤون الابناء ق ي ر ي ت وداري قرش ن و اتدخل فيها ما كتدخل خليه برغبته اديه ورايك ولا والله لو مشيت أ د ب ي أ ح س ن أ ن ا برا إ ن ك ن تمشي ت علمي أ ح س ن بعد ذلك خلي له الخيار قال لي د ادبي أ تقول إ ل ا علمي تبقى دكتور كسر ر غ ب ة لا ب يبقى دكتور لا ب يبقى ح ا ج ت ا ن ي ا رايك شنو ما ينفع كده ما تتدخل في كل ص غ ي ر ة و ك ب ي ر ة في شؤونهم والله الكلام ب ي ق و ل ه د ه ب ي ج ع للشباب ا في جرح عارفوا ليه ل أ ن ه شكواهم يقول لك طبعا ما عنده كلام مع أ ب و ه ابوه يقول لك اسمع اها داير اقدم داير اعمل يقول لك اقدم كدا داير عرس ما تعرس من ناس ف ل ا ن ة عرس ف ل ا ن ة ما داير يقول ل بس كدا بس كسر ر غ ب ة ما ب ينفع ما ينفع حتى البنات لا يجوز إ ج ب ا ر البنات على الزواج م م ا لا تريد لكن انت عندك حد س ر ع ي ا ل ج ه ة تكون ج ه ة س ل ي م ة يعني البيت ما عندك على عيب كويس و ا ل ج ه ة ما عندك على عيب بعدها انت تدعو توجيهات ع ا م يقول بنتدخل لكن نمشي يخطب شوف المواصفات اللي انت أ د ي ت ل ه ا ل ع ا م ة منطبقه ولا منطبقه إ ذ ا منطبقه بارك له و م ش ي معه و م ش ي قدامه باختصار م ا ت خ ل و ا اولادكم يكرهوكم كلام شي مش ك د ه م ا ت خ ل و ا اولادكم يكرهوكم ما تدخل ت في كل ص غ ي ر ة و ك ب ي ر ة في حياتهم اعطهم الكليات وتابع و أ ش ر ف على تنفيذ هذه الكليات ولكن ليس بالضروري إ ن ك تتدخل في كل صغيره و ك ب ي ر ة الاستبيان الذي عملناه جيد أ ن ا أ ش و ف بشوف الاستبيان ده نتيجه ج ي د ة جدا السؤال ا ل أ و ل الوالد يتمنى أ ن يكون أ ب ن ا ه أ ف ض ل وهذا يجعلهم يدخلون في تفاصيل حياتهم يعني أ ب و ه لما ن د خ ل ما قاس بضرك هو شايف كده أ ح س ن ليك هذا التدخل قد يتحول إ ل ى تسلط مما يدعو ا ل أ ب ن ا ء ل ل م ط ا ل ب ة ب ا ل ح ر ي ة في الاختيار فهل يجوز للوالدين التدخل هذا التدخل وبشكل قرارات طيب اللي بيعتقدوا بيتدخلوا في للاستبيان الآباء الناس عملنا شؤون إنه من 97% ن س ب ة ك ب ي ر ة جدا س ب ع ة وتسعين في ا ل م ي ة من الشباب مش الشباب الكبر انت و كبير ت تكون بجنات ابو حي ب يشعروا تبعة وتسعين في ان ل م م ي ة ه م اباء ب ي د خ ل و ا ب ص و ر ة م ب ا ش ر ة لكن الذي ع العجبني ج ب الاستبيار ن شنو ي في ا ل ن يعتقدون ان اباءهم لا يساعدونهم على برهم يعني أ ب و ك بساعدك تبر ولا بساعدك 11% قالوا آ ب ا ن ا م ا ب س ع د و ن ا ا ن م ب ا ل ر و م طيب السؤال المهم هل بتشعر ب ك ر ا ه ي ة تجاه واحد من والدك الحمد لله 3% بس قالوا بيشعر ب ك ر ا ه ي ة تجاه واحد من والدين ا ل ب ق ي ة كلهم قالوا بعد ت د خ ل ده نحن برضو ما قاعد نكرههم وده ج ي د ة لكن كونوا ثلاثه في الميه معناها عشر نفر الاستبيان ا اتعمل على تلتميه ا ن ه ن ه م هو مصلحتك ولذلك فعلوا هذا إ ذ ن ا ل إ ش ك ا ل ا ل أ و ل من إ ش ك ا ل ا ت ا ل ت ر ب ي ة التي ذكرناها أ ن عدم إ ع ا ن ة الوالدين ا ل أ ب ن ا ء على برهما اثنين من الإشكالات اهمال ل ل إ إ ش ك ا ا ت الجوانب ا ل ر و ح ي ة في ا ل ت ر ب ي ة و إ ي ق ا ف ا ل ت ر ب ي ة واختزالها في المعاني ا ل م ا د ي ة فقط ث ل التدخل ث ة ا السافر في جميع الشؤون أربعة وذي خ ط ي ر ة جدا من إ ش ك ا ل ا ت ظلم ا ل آ ب ا ء ل ل أ ب ن ا ء التفريق بين ا ل أ ب ن ا ء وليس م ا م ن ط ق ي ة انت ولدتهم كلهم ق د ا م ك تميز ناس على ناس بشو ده ع لا ى تعي يا أب؟ على تعي التفريق على نوعين تفريق بين الابناء عموما يكون عنده في الاولاد محددين الاولاد البنات والاولاد الذكور والاناث يكون نقصد بين عنده جزء د و ل م ص ط ف ي ن د ي م كانوا ع م ل يفعلون ش و ف ه م م ا ع م ل و ن اي شيء حتى واحد قال لي قال لي جسف ت ا ن ي قال لي الله شيخنا انا ابوي د ا ب ح ب اخونا الصغير او اخونا الكبير ما مذكر كويس قال لي نحن انا واخواني نشتغل ونجيب له وذاك ما بيعمل اي حاجة ولا ب ج ي ب له ا ل ح ب ة د ي قال لي نحن نجيب و ي ش ك ر ذاك ويدعو ل ي ذاك ن وقف واتل انت عملتله ي وشانه هو ولا لالله د ه الشكر يعني قال لي ه والله الشكر بريحني لكن شان ابوي واتلى لالله اديه وخلي ه شكر داك في قيامه وفير بعالمين ت خ ي ر يعني اثنان ي ب ر سوا يشكر واحد وثاني ا ل ما ي ش ك ر ه د ه له مردود سلبي جدا على نفسه يا اخي لانه في ا ل ن ه ا ي ة هو حجر حجر يعني يخمى بشر لحم ودم وعصب و أ ح ا س ي س ومشاعر سيتعلم شوف التفريق ده و أ س و أ التفريق الذين يميزون الذكور على ا ل إ ن ا ث وده كمان أ س و أ واحد تلقاه ب ع ا م ل ا ل أ و ل ا د الذكور م ع ا م ل ة ر ا ق ي ة والبنات يسمعون في أ ظ ا ن م يقولوا أ ص ل بيت م ا ب ت ف ي د ب يجي س و ق و ه تمشي حقه الناس التهنين بليل ده فهم ده ي خ د ي جاهليه دي اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب ساء ما يحكمون واذا ا ل م و ء و د ة سئلت باي ذنب قتلت تفرق بين البنات وال وال وال وال والبنين هذا حرام لا يجوز بل ت ر ب ي ة البنات والاعتناء بهن ث ل ا ث ة أ و ثنتان ضمن له نبينا صلى الله عليه وسلم ا ل ج ن ة ب ا ل م ن ا س ب ة الديك قاعده ع ج ي ب ة في ا ل إ س ل ا م تجاه ا ل أ ب ن ا ء ري عاطفي لا حدود له وتدفق ق ي م و أ خ ل ا ق ي رفيع في الغرب الولد في كنف أ ب ي ه ثمانيه عشر س ن د طبعا طاهر س ن ة تاني بعدين ش ي ل شنو ي شل ش ي ل ت ه لكن تعشوف هنا البيت قدر ما ت ج ن ب وقدر ما ما يجي عريس ابوه ما يضيق يضجبها... بذرعا ما بقول ليا ياخي ا ت ما ج ك عريس ولا شنو ما بقول ل ه كذا ما بقول ل ه عن ت ع نفسي ما بقول لكذا ه م ع ه ما عنده م ش ك ل ة إ ذ ا تزوجت وزوجها مات ترجع لابوها دفي ه بلاد الدنيا ما في إ ل ا في المسلمين ترجع لابوها وبكل م س ؤ و ل ي ة وبكل ج د ا ر ة يتحمل التبعات ك ا م ل ة حتى ل و ج د بين صغار مرغت بدون صغار ورجعت بين صغار إ ر ب و ن اذا طلقت لذلك قال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري عند البخاري في ا ل أ د ب المفرد أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ل س ر ا ق ة ابن جعشم قال له أ ل ا أ د ل ك على أ ع ظ م الصدقه ة قال بلى يا ا بلى رسول ل ل وفي رواية ا من أعظم ل ص د قال ة ق بلى يا رسول الله قال ابنتك م ر د و د ة إ ل ي ك ليس لها كاسب غيرك ت أ ج ر عظيم يعني بدك رجعلك اها تقول لاسمعي أ ن ا ما عندي ط ر ي ق ة طيب و أ ن ت كاسبها في الغرب يقول أ لا تشتغلي ما عندنا طريقه ة م ش ا ت غ ل ي ت ت ش غ ل ب ر ا ء وشيء ش لتا لكن في ا ل إ س ل ا م هذا من أ ع ظ م الصدقه ابنتك م ر د و د ة إ ل ي ك ليس لها كاسب غيرك كما قال صلى الله عليه وسلم فالتفريق بين ا ل أ ب ن ا ء من أ ع ظ م إ ش ك ا ل ا ت ا ل آ ب ا ء على غير المعتاد جميع الناس يتكلم عن عقوق ا ل أ ب ن ا ء القليل هو الذي يتكلم عن ظلم ا ل آ ب ا ء حجيجه والظلم أ س و أ ه ا لا تعلمه الدين فيضيع ويصبح أ م ا ن ه في عنقك جاء, جاء رجل إ ل ى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو عقوق ابنه قال ان ل ب ن ي ضربني أ ع و ذ بالله هذا لا يحصل ما في زر يضرب أ ب و ه مهما بقا ي أ ب و ك دا من السوء و إ ن جاهداك على أ ن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا م ع ر و ف ة وعك ابوك دا مهما يكون دائما يقول ل ل أ و ل ا د أ ن ت ما ل ج ه ه اللي بتحاسب أ ب و ه أ ب و ك ب ح ا س ب رب العالمين أ ن ت تعمل عليك ما ك تطاول عليه ما تسيئه ما تخرج عن سلطانه طيب ن ق ط ة ح س ا س ة آ ب ا ء يتدخل و ا في شؤون ا ل أ ب ن ا ء بعد الزواج وده كتير جدا يقول لك أ ن ا مزوج ت ومع مرتي كويس لكن أ م ي ما ر ا ض ي ة منا ل أ ن ه ا ما أ د ت ه ا أ و ما جاتا او ما, جات ما احترمتا ق ل ت لي كم ا طلقتها أ ن ا ما ع ا ف ي ة منك الله يبقى الولد بين نارين مرته وبيته أ و ل ا د ه قال لي من ص ل ب و ظ ه ر ه وما عندهم اي ذنب وما راى فيهم الا خيرا وبين امه ص ا ح ب ة الفضل الاعظم بعد الله و ص ا ح ب ة الاحسان الاجزل في الدنيا ق ي م ة لا ت ض ا ه ي ا ق ي م ة يقول اطلق يجي استفتي يقول يا خ و ا ن ن ا اطلق نقول اطلق يقول لك ما عنده ذنب انا اعلم انهم مغلطانه عليها انا م ت أ ك د الله ب ي س أ ل ن ي ام ي ظ ل م ت ه ا و بعدها تقول لي طلقها والله ما نملك الا ن ب ك ي ب دموعنا ما نلقى فتوه تخيل لو ق ل ت ل ا امسكه امسك مرتك ام تالت تقول له اشوفك سلام الله تدلي ي وتخيل ت ص ر د عديل تقول له ما د ا ي ر ت و م ر ا تنبو بعد ما يعرس ويلد لا م ش ك ل ة يقوموا يعملون انا حل الحل عندي مش الفتوى ا ل م س أ ل ة مام فتوى ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة وعي وحل لا تدخل ابنك في هذا النفق المظلم ما تعمل كذا م ر ت ه ا ع ت ب ر ب ي ت ك في سن ي بتك ي دام ولدك ا ل م ز و ج ة اصلحه وحاول وكذا لكن في ا ل ن ه ا ي ة اذا صار الولد بين أ م ر ي ن لا ثالث لهما طبعا لما نجونا ب ن ق و ل ل ه م امشي دخل اعمامك ودخل خيلانك ولو جدك ابو ابوه دا حي ص ل ط و ا عليه ما هو ولكل شيء آ ف ت من جنسه حتى الحديد طغى عليه نبرد ه ومش قال لك ما عافي منك امشي كلم جدك خليه ي قول له كان ما بعت من طريق الولد ده انا ما نعافي منك اجيبها من فوق و الله عظيم لما الطول تتكفل بقول له قال صلى الله عليه و سلم في حديث معاذ بن أ ن س في سنن أ ب ي داود لا تعق والديك و إ ن أ م ر ا ك أ ن تخرج من أ ه ل ك و مالك اعمل لك شنو ا ل م ر أ ة بتتعوض لكن الوالد بيتعوض ممكن تلقى م ر ة غيره بتلقى أ ب و غير ابوك بتلقى أ م غير أ م ك لكننا لا ن ل ج أ لهذا الكلام ل أ ن أ ح ي ا ن ا يكون ا ل أ ب مسلط و ده هو بس ل أ ن البيت ما جاء سلمت عليه او ل أ ن ه قول قول ما عنده معه ا ل ع ل ا ق ة ك و ي س ة هل هذا سبب ل أ ن ك ن تشتت ت أ س ر ة ق ا ئ م ة و تهدم بيت موجود ن س أ ل الله ا ل س ل ا م ة و ا ل ع ا ف ي ة أ ر د ت من خلال هذه ا ل خ ط ب ة أ ن أ م س أ و ت ا ر بس مع الناس ب يتكلموا عن بر الوالدين كثير لكن م ا ب ت ك ل م و ا عن حقوق الابناء كثير لما قال له ضربني لما اني خطاب نادى الولد لما شاف الولد قاعد يرجف ممكن ي ق ت ب ا ل م ن ا س ب ة يقتلوا قال لا تعجل علي يا امير المؤمنين ما تستعجل اسمعني كما نفعت معك اقتلني سكت عمر رضى عنه قال له ما حق احدنا على ابيه ابوي عنده ع ل ي حق انا عندي على حق هل انا الله ي س أ ل ه مني في اشياء يعني الله أ ل ز م بحاجات تجاهي في ولا ما في قال أ ن يختار أ م ه دحقه عليك ان يتولد أ يختار أ م ه و أ و ل إ ح س ا ن ي إ ل ي ك م تخيري ل م ا ج د ة ا ل أ ع ر ا ق باد عفافها د أ ب قال ل أ و ل ا د ه نجحوا نجحوا نجح شديد لماون قال لهم نجحتوا اي ل ق ت ه قوات أ ي مني أ ن ا قالون و أ و ل ح ا ج ة قدمت عليكم جاب أ م ه م ق ا ع د ة قالوا أ م ك م دي لا ت ن ع ب ولا تعيرون بها أ ن ا اتزوجت هي و جابتكم د ه إ ح س ا ن ي ل ي ك م د ه أ و ل بعد اشوف الباقي و أ و ل إ ح س ا ن ي إ ل ي ك م تخيري لماجده ا ل أ ع ر ا ق ب ع د عفافها و أ ن يعلمه الكتاب يختار أ م ه و أ ن يعلمه الكتاب و أ ن يختار اسمه ل ث ا ل ث ة قال لم يفعل و ا ح د ة أ م ا أ م ي أ م ا تحت مجوسي اشتراها وجاب... وجابني أ ن ا أ م ي ذات م خ ت ا ر كويس أ م ي بعيروني بيا وثانيها سماني ج ع ل ا ن سماه ابو جعران فزل بسم ولد جعران ياخذون الدنيا دي الله م لا اسماء ا ت م ا ل ق ي إ ل ا هناك اتعرف كمال لقيت اسم شوف اسم ع ر ب ي من العربات وسموه سمي مرسيدس ولا ت ا ي و ت ا لو غ ل ب ت ق الاسماء شوف سمي رشا ك تسمي جعلان جعلان ش ن ي اخي قال جعلان قال ق ا له ل أ م ا الكتاب فلا أ ع ر ف عنه شيئا إ ن م ا له ابن و أ ق ض ي وقتي كله مع ا ل إ ب ل فالتفت عمر إ ل ى ا ل أ ب ي وقال له عققته قبل أ ن يعقك و أ س أ ت إ ل ي ه قبل أ ن يسيء إ ل ي ك لا حق لك عندي اذهب فلعله ظنك جملا فضربك ك لك كتاب يتفكوا بينك كتا أنت من عنده بين ت قال قويس يقرى واحد البهايم لا ولا البهايم ما البهيمة ما زول بيلطش دي إسم مع البهيمة زي فرق يلطش ذ هذه بعض ا ل إ ش ك ا ل ا ت ا ل ت ر ب و ي ة في الخطبه ا ل ث ا ن ي ة سوف أ ت ح د ث عن ما هو المطلوب من ا ل آ ب ا ء تجاه ا ل أ ب ن ا ء ب ص و ر ة م ب ا ش ر ة أ س أ ل الله تعالى ان يوفق و أ ن يعين وان يتقبل إ ن هو ليذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله و ص ل ا ه والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه أ و ل شيء يفعله المسلم مع ابنائه يدرك ا ل م س ؤ و ل ي ة ازاء الابناء يعرف ان ا ل م س أ ل ة دي م س ؤ و ل ي ة و ا ن لو في تكسير الله حيحاسبه كما ع ر ف هذا ما يستطيع يعاملهم ا ل م ع ا م ل ة ا ل ط ي ب ة ده واحد اثنين يشعرهم بعطفه وحنانه ك و ن تسمع ولدك انك انت ب ت ح ب ه و ك و ن و ا ت ش ع ر ب ح ن ا ن ك مهم ا س م ع إ ل ى نبي ك ص ل ى الله ع ل ي ه و س ل م كما جاء في البخاري في في ا ل أ د ب مفرد كان النبي صلى الله ع ل ي ه و س ل م ي ض ع حسنا أ و ح سينا على ق د م ه طبعا ما حدث لكم في الكون ي جالس بجيب الولد ب ر ك ب ك ر ع ي ن الولد في ك ر ع ي ن هو ك ر ع ي ن الولد الشمال في ا ل يمين والي م ي ن في الشمال على السلم و ي م س ك و من يديه وبيكرر علت ان يرفعوا ن ي وينزلوا يرفعوا وينزلوا دمنه هذا نبي ا ل أ م ة ورسول الله محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويقول له حذق ترق عين بقه حذق الحازق ا ل إ ن س ا ن المحدد ترق معناه قاعد ارفعك عين بقه عيونك دكاك زي ط ا ئ ر البقه رزق ترق عين بقه ة ل ع وكان الزبير بن العوام يجمع ولده ويقول أ ز ه ر من آ ل عتيق آ ل عتيق أ و بكر الصديق عتيق جميل من ولد الصديق أ ر ذ ه أ ل ذ من ريق ي إلعب شفعوا كده كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ينادي عبد الله وعبيد الله وكثيرا ا ب ن ا ل ع ب ا س ا ل ث ل ا ث ة كثير ابن العباس وعبيد الله بن العباس وعبد الله بن عباس يوقفهم بعيد يقول تسابقوا و أ ي ك م سبق إ ل ي أ ع ط ي ت ه كذا وكذا ف ي ج ر ا ل أ ب ن ا ء فربما وقعوا على صدره فيقبلهم أ و وقعوا على ظهره صلى الله عليه وسلم لابد أ ن تشعر أ ب ن ا ئ ك بحنانك وبحنوك ما ف يغرس ه فيها يكون عامل فيها معهم معهم واحد يكون الأولاد يقول الأولاد لينشأوا عامل عامل صارم أنا ما بضحك عشان يطلع الأولاد تمام يطلع تمام لانت لابد أن تشعرهم بحنانك بضحك تضحك صحيحة مع يطلع يطلع تشعرهم لك كيف؟ نفسية سوية ي أن تنشئة ثلاثة فيهم مكارم ا ل أ خ ل ا ق يغرس فيهم مكارم ا ل أ خ ل ا ق ا ل ك ر م ا ل ش ج ا ع ة ي ش ك ر ل ل و ن يدفعهم إ ل ى مكارم ا ل أ خ ل ا ق عموما رابعا يمارس معهم الشورى يشعرهم بكيانهم وذاتهم درت ا تعمل ح ا ج ة في البيت أ و ل ا د ك صغر قل له اسمعوا د ا ر ي ن نعمل برندنا ع م ل ه كيف أ س م ع كلامه وما ت أ خ ذ به يعتبرون شفع لكن أ س أ ل و ا اولاها دارين نعمل كده في البيت د ا ر ن نغير كده دار نسوي كده شاورن انت عارف في بلاد المسلم ي ن ما في شورى ليه ل أ ن ه ما في شورى على أ د ن ى المستويات عشان كده ما في شورى على أ ع ل ى المستويات يعني على مستوى ا ل د و ل ة في العالم ا ل إ س ل ا م ي ما في شورى ل أ ن ه في البيوت ما في شورى علمونا الشورى ما يسمعوهم ا ل ش و ر ة اسمع ل أ ر ا ئ ه م رابعا و ل ا خامسا يدرك مسؤوليته إذا أ ب ن ا ئ ه يشعرهم بحنانه يغرس فيهم مكارم ا ل أ خ ل ا ق يمارس معهم الشورى خامس خامسا خ مفتح س ا م العينين على أ ف ك ا ر ه م و أ ص د ق ا ئ ه م و أ ح و ا ل ه م أ و ل ا د ه ب ق ر ب يشوف ب ق ر ه شنو ب يشوف ف ه م شنو أ ص ح ا ب منه لا بد من التدخل في هذه الشؤون ولاسيما في م ر ح ل ة م ح د د ة و إ ل ا ضاع أ ب ن ا ؤ ك ب ر ف ق ة السوء وبالاطلاع على ما هو محرم لا بد ان ي د خ ل مفتح العينين يسعى لحفظهم ولاحتوائهم ا ولتدارك ا ل أ م و ر التي عندهم هذا الذي ينبغي ويلزم الاباء تجاه أ ب ن ا ئ ه م يفيض عليهم من المال ولا يبخل عليهم بشيء يدفع ل أ و ل ا د ه م د ر س ة يدفع لهم خ ر و ش يدفع لهم ه ن ا ي د ف ع لهم لكن شوفوا الكلام ده مهم جدا عند أ خ ط ا ئ ه م يرفق معهم وعند تكرر ا ل أ خ ط ا ء يحسمهم ما ح ا ج ة بسيطه ي ق و ل و ا أ هلا ن يقول لك ولدك شبعوا وطبعوا شبعوا شمحتاج يزول ادي ما تخليهم ش ي ش ي ء من ا ل ناس تدي انت لكن تكون ح ا س م م ع ه عند الخطوط الحمراء ا ل س ر ق ة الكذب كويس ال الاشياء التي لا تليق تكون ح ا س م م ع ه ولذلك ارفقوا معهم عند ا ل خ ط أ ولكن عند تكرر ا ل خ ط أ لا بد من استعمال الحزم والحسم معهم يحسم ويحزم عند تكرر ا ل أ خ ط ا ء دي من ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ه م ة جدا في ت ر ب ي ة ا ل أ ب ن ا ء أ ك و ن بذلك قد وصلت إ ل ى ن ه ا ي ة خطبه المسلم مع أ و ل ا د ه أ س أ ل الله تعالى أ ن يصلح أ ب ن ا ء ن ا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 اللهم لا تعاملنا بما نحن أ ه ل ه اللهم عاملنا بما أ ن ت أ ه ل ه أ ن ت أ ه ل التقوى و أ ه ل ا ل م غ ف ر ة اللهم ارحم البلاد والعباد اللهم غيثك يا رب العالمين المدرار الصيب النافع يا رب العالمين اللهم أ غ ث ن ا اللهم أ غ ث بلادنا بالمطر و أ غ ث قلوبنا ب ا ل إ ي م ا ن واليقين يا رب العالمين ووفقنا لكل خير يا أ ر ح م الراحمين اللهم اصلح الشباب اللهم أ ص ل ح الشباب اللهم أ ص ل ح ا ل آ ب ا ء اللهم أ ص ل ح ا ل أ م اللهم... ه اللهم... ا ت اللهم اجمع شمد ا ل أ س ر يا رب العالمين اللهم اجمع شمد ا ل أ س ر على الخير يا رب العالمين وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم و أ ق م ا ل ص ل ا ة